ا ل ر و ح تسري و ا ل م ل ا ئ ك ه ا ه ا ه ا ط ا ب ا ل م س ا ء و ا ل ق ل ب يسبح في ب ح ا ر ا ل ش و ق ي ح م ل ه ا ه ا ه ا ه أ ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ن ه ا ه ا وعن الاماني أحوالي والمعاني أحوالي عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله ان حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاح تسري والملائك حولنا طاب المساء